بسم الله الرحمن الرحيم وصيه الحفيان الى بني واحبابي عليكم ابنائي وأحبائي بمراجعه عملكم واحصاء كلمكم بعرضه على الحق فان رجح في ميزانه فاثبتوا عليه وان خف في موازينه فاكتنبوه لأن العمل الصادق والعلم الباقي والسنن الحسن الخالد هو الصوره الظاهرة للمحبة الكاملة لله ورسوله وهو الحليه التي تبقى وتزين حين تتطاير كل الحلي فارتدوا حلية باتقان مترسم أعش بينكم أبدا الوصية تاليف الشيخ عبد المحمود الحفيان مشيخة الطريقة السمانية بطابت بصوت الشيخ محمد سرور ابن الشيخ عبد المحمود الحفيان وصية الحفيان انتاج شركة الجزيرة للانتاج الفني أم درمان جوار البسطة الحمد لله كما ينبغي لجزيل نعمائه الحمد لا يحصه محص ولا يعده عد من السماوات وملأ الأرض وما بينهما وملأ ما شاء من شيء بعد والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل أنبيائه ورسله سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار المقربين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد ليكن القرآن بنيا مفتاحا لكل يوم من أيامكم وليكن اول ما تبدؤون به اذا اصبحتم فانه صباح خير وبركه ونور وهو الى جانب ذلك حبل الله المتين الذي لا تنفصم عمراه دون بلوغ الحق فتمسكوا به تادبا بادابه وتخلقا بأخلاقه تأويلا لمراميه وتحريا لمراضيه وتأسوا فيما تأتون من الأعمال بآداب الصالحين من آبائكم ومن سلفكم واحرصوا بنيا أن تكونوا على أثري فإني والذي نفسي بيده قد سلفت بكم الطريق الوسطى ومحدت لكم خير المهاد الذي أجد عاقبته الآن بردا وسلاما في مقام من مقامات الحق يرتد عنه طرف كبار أهل الولاية حاسرا والحمد لله ولا فخر وأما بنعمة ربك فحدث فاجتهدوا بني في العمل الصالح وأوصل مقدما في حياتي منكم وصات من شهد الأعيان على ما هي عليه أن يقوم الليلة إلا قليلا نصفه أو لينقص منه قليلا أو فليزد عليه وليرتل القرآن ترتيلا لأن الرخص بني عزائم في حق من تجرد للحق ثم ما مصير الغنم إنا من والذئب مترصد أم تحسب أن دار كرامة الله من الهوان بحيث يعطيها النيام لا بنيا؟ إن ست ساعات من الليل كافية ليأخذ الجسم حقه ليعطي الحق والروح حقهما وهما لا ينامان وراحتهما الذكر والحضور مع الله فلتذهب بقية الليل إفاء للحقوق العليا فإنها أخلد وأبقى فلا تركنوا بنيا للنوم في أيامكم فإن النوم للمشتاق بدء جفاء، واحرس بني على أن يفتح بابك قبل طلوع الشمس وعند الإسفار الواضح فإن الرحمة والرزق يقسم ساعتها قد يكون مع أول داخل عليك محتاجا أو مودعا فاحرص أن تكون كما كنت لأن المحتاج يستضعم له الحق ومن أضعم الحق في أول يومه أضعمه الحق بقية يومه والمودع في رعاية الله وحفظه ومن ودع المودع ودع له بخير كان معه في الرعاية والحفظ من الله وأدعوكم بنيا إلى رفع الهمم بأن تحاولوا الملك بالبقاء بالله فإن من بقي بالله كان داعيا إليه على بصيرة ومن دعا إلى الله على بصيرة كان من اولي الأمر ومن كان من اولي الأمر لم يعصه كائن لأن أمره من أمر الله ومن على أمره كان هو الملك والإمام فإن بلغتم ذلك بني ولا أشق فيه لأني قد وعدته فهو ما آملوا ولن تبلغوه بنيا، إلا على نجائب الهمم العاليات التي استشعرت الفرائض وتدثرت النوافلا وطارت بكليهما استقلالا وشوقا لله وحبه فاعملوا على ذلك بنيا فهو قريب إن شاء الله وإن قصرت بكم الاجال دون بلوغ الآمال فلا أقل من أن تعذروا بالموت فلا يعجزن احدكم بنيا أن يموت في الله إن لم يدرك القيام به لأن في الموت في الله شهادة في سبيل الله وفي الشهادة قرب وفي القرب انس وفي الانس رضا وفي الرضا إكرام وفي الإكرام مقام وفي المقام مكانة والمكانة مقعد الصدق عند المليك المقتدر للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهل ترون الموت في الله أقل مكانة من البقاء به قديما بني قال امرؤ القيس ابن حجر الكندي بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرى، فقلت له لا تبكي عينيك إنما تحاول ملكا أو تموت فتعذرا وأنا أقول بعد لصاحبي وبنيا لا تبكي عينيك إنما تحاول ملكا في البقاء بالله أو تموت بالفناء فيه فتعذر وإن بعدت المكانة وارتفع المقام بين ما أرجيه من ملك وما يرجيه امرؤ القيس وإن كان موت امرئ القيس الذي عناه فناء وضلالا في الأرض فإنه عند انتقال إلى جناب الحق وجنة القرب وأيقنوا أبنائي أنه لن يلحق أحدكم قيصر الشهوات فيه ما جعل العقل والروح اماما والقران والسنة هاديا ودليلا أعلموا بنيا أن الله قد عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فوصفه الحق بأنه ظلوم جهول فلا تظلموا بني أنفسكم بتحميلها ما لا تطيق ولا تجهلوا قدركم فيفضي بكم إلى جهل قدر الحق ولتعلموا بنيا أن لكل عبد من عباد الله أمانة من الله تتمثل في كل صفة من صفات الحق يخلعها الحق على ذلك العبد وكلما تعددت صفات الحق في أحد من عباد الله دل ذلك على مقدار أمانته عند الله ولكن من يقوى من عباد الله على حمل أمانة الله؟ وهو مركب غير معصوم يعتريه ضعف العناصر وخور الطبايع فاحرصوا بنيا ما دام الحال كذلك على أن ترد الأمانات إلى أهلها فارجعوا بصفات الحق إلى الحق التي هي حقه دون منازع والبس العبد بني صفات العبوديه من ذل وافتقار وتواضع فهي حقه المفضي الى حقيقته دون تنازع من احد لانها له وحده دون غيره لتفرده بجمعيه الحق التي تقتضي فردية الإنسان عما سواه من المركبات التي خلت من خصائص الإنسانية الموعودة بالخلافة على الأرض وبالكرامة يوم القيامة ملتزمة الأمانة وتحققت العلم به تعالى فأعطوا الحقوق أهلها بنيا تكونوا من ذوي العدل ومن رد الأمانات إلى أهلها بنيا فقد فاز بالثناء الإلهي حين يصف الله عباده الصالحين بالامناء فكونوا بنيا خلفاء رسل الله غراثا لهداهم ولا تجعلوا أنفسكم في موقف الاستفهام الإلهي فإنه فتنة فتنة لكم ولمن معكم من قومكم ولئن خلص منه كلمة الله ابن مريم لعصمته واستنكارا على الغير فإن بقية عباد الله عدل الأنبياء عليهم بالحذر والأمانة والتمكين لأن التلوين بنية من مقامات المبتدئين فلا تقفوا عنده ولا تطلبوه وكونوا متجردين للحق بصفات العبوديه فلا يبدو أن على ظواهركم ما يشغل بكم الخلق عن الحق لأنه ليس لكم بحق وإنما حقكم رسم العبودية وقفص البشرية مع سكون السمة الإنسانية التي لا يشترط. أن تتحرك بتحرك الروح الإنسانية إلا عند الضعاف من أهل التلوين أما من استظهر مقام التمكين بني فهو الثابت لأمر الله المكين ومن ظهر بين الناس بما ليس له من صفات الحق فقد تصرف فيما ليس له بحق ومن تصرف فيما ليس له بحق فقد خان الله ومن خان الله بنيا طرد من حضرته ولبس عليه في نظرته فضل وأضل وهو يحسب انه يحسن صنعا فاتقوا الله بنيا وكونوا عبيد الله اولا ثم ليخبر الحق عنكم على لسان الفرقان واهل العرفان انكم من اوليائه واحذروا مجالسه اهل الريب ومخالطة أهل العه، ولا يطمعن في ذلك منكم أحد وكونوا بنيا كما ترون الناس وإلا فأرهم ما تكونون ولتعلموا أن للذنوب رائحة يشتمها ذو الشم وللخطيئة صورة يستشفها ذو البصر كشفا وفراسة فاياكم بني وتحديث النفس بما فيه معصية الله أو اختراق حرماته أو تعدي حدوده لأن من تعدى حدود الله بنيا فقد ظلم نفسه بوضعها في غير موضعها ومن وضع نفسه في غير موضعها علوا أو سفلا فقد عرضها للمقت من الله والذم من العباد وتجنب بنيا الخفه في مجالسكم وتحاشوا كثرة الكلام فانه لا يسلم صاحبه وكفى بالمرء حمقا ان يتكلم بكل ما يعلم ولا تعطوا بني من انفسكم الا بقدر واستملوا من عيون من تعاشروهم خبايا نفوسهم وتفقدوا دخائلهم في فلتات الألسن وصفحات الوجوه ولا يحملنكم الحياء على السكوت على ما يضركم فان الكلام سلاح السلم ولا يقعدن بهممكم أن تبلغ العلا وتنضي وجهتها من جعل يذم الزمان وأهله ويقول لم يبق في الدنيا كريم ولا نجد فيها فاضلا وليس ثم مكان مطهر يقام فيه فقد ذهب الناس وبقي النسناس ومضى الرجال فجال اليوم مثل مجالهم زمر من الاوباش لا لا بني ان الخير في محمد صلى الله عليه وسلم وفي امته إلى يوم الدين والله أحكم من أن يترك خير أمة أخرجت للناس هملا دون قائم بأمر الله وهم شهداء على الناس بل لا تزال طائفه من أمة محمد قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله بأمره فاعملوا بنيا على مكانتكم في طاعة الله وابتغوا منه العفو والعافية والكرامة والصفاء ثم ابتغوه علما ومعرفة وشهودا وتحقق وتخلق ولا يصرفنكم عن وجهتكم من طفق يسب الأيام ممن قصرت همته عن بلوغ المعالي وتنسم روح الفتح فأضحى ضجرا يائسا ينحي باللائمة على الناس ويقطع على الجاهدين سبيلهم مسيئا الظن بعباد الله يرى نفسه في منجات مما رمى به غيره ولو كان من ذو البصر لنظر بعين الصفاء إلى عالم الغضاء ما داخل النفس على رتب أهل الكمال تحجب عنهم صفاء مرتبة العبودية وتلبسهم صفات ما هي بحق لهم فيشقون بها حين فإذا كان هذا حال من على درجات في علم الولاية فما بالك بمن لا يزال يختطف ببرق المطالع ولوائح الإشراق التي ترى النفس فيها كثيرا فتصير حجابا لكثير من السالكين الذين استبطأوا الكرامة بالفتح والإنعام بالمعرفة ولكن فاتهم أن يدركوا أن الإبطاء منهم وليس مما قدر وانما إصلاح المكان واعداده هو المؤخر فما قدر للانسان ات ولا بد فاحرصوا بنيا الا تلقوا بالا لهذه الفئه بل تمسكوا بنيا بكتاب الله وسنه رسوله قولا وفعلا فان من تمسك بهما لا يزال على العهد مع ربه ما دام ممسكا بعروته الوثقى وحبله المتين ومن ابتغى الهدى في غير ذلك اضله الله لان منازع الحق مخصوم ولا شك فاجعلوا بنيا من الدين قائدا ومن الحق رائدا ليسهل عليكم كل خضب ويذل لكم كل صعب واعلموا بنيا أن للدين أعوانا وللحق أنصارا وإن قعدت عنكم أجسادهم لم تقعد عنكم قلوبهم وحسبكم بنيا ان تكسبوا قلوب احبابكم فان الجوارح تميل مع القلوب ولن تكسبوا قلبا بالمخاشنه لان القلب رقيق بطبعه فرقوا له تسترقوه واياكم والفظاظه فإنها لا تستقيم معها عشرة وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها فبما رحمة من الله لن ولو كنت فضا وليظ القلب لم فض من حولك نعم ولذلك كان رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم تدبروا بنيا أحبابكم تدبر عالم رشيد ورائد رفيق وتدبروا بآبائكم تدبر من نظر في الأزل بعين الأبد ومن قوم الحال بالموقف في المآل فمن فعل ذلك بنيا فلا يزال على خوف من مكر الله ومن جمع بنيا بين عزة المدبر وانقياد المتدبر كان في أمره على بينة فهو سائس لغيره مسوس بغيره إن حدثته نفسه بتصعير خده للناس بحكم رعايته لهم رده إلى الجاده من طريقه كونه مرعيا من غيره وتجنبوا أبنائي هذا الكلام وفضوا له فإن في الإكثار عثارة والعاقل من عقل لسانه إلا في الحق واعلموا انه اذا تم عقل المرء نقص كلامه وليعمل كل منكم ما شاء فكما يدين يدان واياكم بنيه والمشاره فانها تدفن الغره وتظهر العره واعلموا ان ثلاثا لا يصلح فسادها وان بلغتم في الاحتيال لها اولها عداوه في الاقارب وثانيها تحاسد في الاكفاء وثالثها ركاكه في الخطباء فسدوا منافذها اليكم بنيا قبل أن تقع بينكم فإنها إن وقعت فكأن قد أربني خمسا فإن قليلها كثير الجهل والحرام والعداوة ومرض القلوب ونيران الحسد واصطنعوا الرجال بنيا فانه من علامات الاقبال وافعلوا الخير عند الامكان يبقى لكم حمده بعد زوال الايام واعلموا بنيا ان الحوائج تطلب بالعناء وتبلغ الغايات بالجد وتنال الاماني بالجهد والعمل الجاد وما بلغ غايته من عجز والمرء بساعته والفقير بوقته فخوضوا فيه غمار المشقات تخلص لكم الطاعات واحرصوا بنيا على قتل أنفسكم في سبيل الله توهب لكم حياتها به وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وإن كان شاقا فإن المشقة طريق المجد والخلود وما ساد خانع وما ولي خائن وما تقدم شحيح وما امر جبان اتحب أن تعلو بغير مشقة لولا المشقة لا ينال علاه جاهد تنل واصبر تفز واصدق تسد واسحر واعبد يهبك عطاه أنا نام ليلا ثم ندعى سادة هذا الضلال البحت وأسفاه فإن الراحة بنية وعلو الهمة لا يجتمعان وليس ثم همة أعلى من همة طالب الحق والمهاجر إلى الله فإذا كان صاحب الدنيا بني من التعب والنصب والجهد في سبيلها بحيث ترون وهي الحياة الدنيا والظل الزائل والعيش الحائل فكيف الركون إلى الراحة وأنتم بسبيل النعيم المقيم والمقام الأعلى ولن يبلغاه بنيا إلا الجادون دون المدلجون وقد قال أبو الطيب أحمد بن الحسين لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال اوصيكم بني بالجد في الطاعات ومبادره الاعمال الصالحات والوحاء الوحي فانه قدنا من الله فراق لخلقه فتفرقوا للحق قبل أن يفرق لكم فإنه لا يشغله شأن عن شأف فكونوا في شؤونه يكن معكم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مأدبا ويلقي عليهم محبة من عنده في قلوب عباده ويحييهم حياة طيبة تليق بحب الله الطيب من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهذا بني وعد من الله غير مكذوب فاتجروا بني مع الله بصالح الاعمال وخالص النيات فإن سوق الدنيا كاسدة ما دامت إلى زوال والذين يتاجرون مع الله في صدق وصفاء ضمائين وخلصنيات وإحسان يقيني يرجون تجارة لن تبور واعلموا بنية أن من نهض في جوف الليل الغابر تاركا عرسه وناعم فرشه يريد أن يرضي الله عز وجل رضي الله عنه وقضى له حاجته في الدنيا والاخره وادعوكم بنيا الى السعي بجهد وجد وراء الحق لتكون لكم البينه منه في امركم ومتى ما اسفر الحق بينه وبينكم بامر من حضرة الخطاب الإلهي في منزل الأمانة من منازل الحضرة المحمدية التي تدار باسمه الأمين فخذوه بقوة الهمم واعملوا بما جاء فيه واتخذوه دليلاً واعتمدوا على دلالته فما اثبته فاثبتوه وما نفاه فانفوه لان صاحب الخطاب الالهي بني على بينه من ربه تتمثل نورا ساطعا وصراطا مستقيما لا يعوج بصاحبه إذا عوجت الطرق بأهلها وأحذركم بنيا القعود على طريق الآخرة وأنتم وجاء وحلون لا تسيرون بمن معكم إلى الحق ولا تتركون أحدا من الطالبين له يجوزكم إليه بل سارعوا في الخيرات بنيا واستبقوا الصراط واعلموا أن السابقين السابقين أولئك المقربون ولن يسبق مثقل بنيا فتخففوا جهد الطاقة واجعلوا قوتكم كفافا وإن ملقتموا الدنيا لأنه القوت الأمثل بالمسافر وهو ما فضله رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الله اجعل قوت آل محمد كفافة وهو الذي لو شاء لجعل الله له بطحاء مكة ذهبا فلا ترغبوا عنه إلى سواه ما اختاره هو الخير ولا شر مع العصمة كما أنه لا إصرار على ذنب مع الحفظ فلا تنتهروا أبنائي الفقيرة فتنهركم الملائكة يوم القيامة ولا تقهروا اليتيما فإن الله أشد قهرا وهو أقدر عليكم من قدرتكم على خلقه فاتقوا الله في خلقه ولا تعقسوا فتنكسوا ولتعلموا بني ان في الطريق بعض المزالق التي تنأى براكبها عن متن الشريعه فإياكم وارتكابها ولئن استوت اقدامكم على مما ضاحض الفتن على الثابت من أمر الحق والصلب من القصد إليه فجدوا في تغيير ما ينكره الحق وإن تواضع الناس عليه لأن من نظر إلى الحق الأعلى لم يرضى بما تلاه من الحقوق بديلا فانظروا بنيا إلى الحق الأعلى واعرفوا به الرجال وارشدوا إليه دون سواه لأن الإرشاد إلى طريق الحق عهد وإن العهد كان مسؤولا فغيروا أبنائي من عاداتكم وَرَيِّضُوا مِنْ نُفُوسِكُمْ لِتُلَائِمَ الْحَقُّ وَلَنْ يُغَيِّرَ اللَّهُمَ بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَالْتَزِمُوا فَرَائِضَ اللَّهِ بَنِيَّ فَقَدْ وَضَعْتُكُمْ فِي مُنْتَصَفِهَا فقد غيرت فيكم تغييرا يناسب ما أرجوه لكم من تغيير الحق الذي اراه قريبا والفرائض بعد هي حق الله الذي يجب المحافظه عليه وجوبا عينيا ومتى اضر نفل بفرض ابنائي فارفضوه لأن الفرض لله والنفل للعباد فلا تتموا ما لكم بضياع حق الله لأن من أضاع حق الله بنيا كان لغيره أضيع وما تقرب عبد إلى الله بأحب مما افترضه عليه ولا تنسوا فان من تذكر بعد السفر استعد له ومن تفكر في وحشه الطريق اعد الصالح من الرفيق ولا رفيق ارفق من الله ولن يكون الا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واعلموا بني ان قليل العباده مع المداومه عليها خير من كثيرها مع الملال واحسن العمل ادومه وان قل كما جاء في الاثر واحسنوا بني ما بينكم وبين الله يحسن الله ما بينكم وبين عباده ولا تفوتنكم بنيا غنيمه الاكياس اتدرون ما غنيمه الاكياس إنها الطاعه عند تفريط العجزه والعجزه يفرطون حين تثقل بهم البطون وتنطبق على أعينهم الجفون حين تهب نسمات السحر لتنعش وتسمو بالذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فمن قام ساعتها والليل داج ساج يرجو رحمة الله بطاعته ورضاءه بمراضيه كان من الأكياس ومن استجاب لنهنه الشيطان وثقلت عقده على رأسه وغره طول الأمل كان من العجز المفرطين وأوصيكم بنيا ان تفروا إلى الله فهو الجامع لمكارم الأخلاق ومن فر بنيا إلى الله حق الفرار كان عطاؤه بقدر من فر إليه ولن يقدر الله إلا الله فلا عطاء لمن فر إلى الله إلا الله لأنه جماع الخير ومبعث الكثرة الأسمائية بمسمياتها والكل يفر من القليل إلى الكثير ومما يخاف إلى ما يرجو وما ثم أرجاء من الله ولا أعظم منه فهو من وراء الكل محيط ففروا إلى الله بنيا يكون العطاء سرمدا باقيا ببقاء من فررتم إليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه والفار خفيف بني لان الحملة يثقل عن الفرار فتخففوا بني من الاوزار وأخلصوا في الفراغ يتجلى لكم وجه الله في كل ما ترون ومن تجلى له الحق في كل ما يرى كان خليقا بالخلافة على الأرض ارثا محمديا ولكن الخلافة تقتضي الإذن من الملك والإذن تلزمه سمة تصدقه والسمة يجب أن تكون من سمات الملك ومن سمات الملك أنه حليم ودود صبور شكور وأوف رحيم خبير عزيز قدير ولن تتحقق الخلافة ما لم تتوافر سمات الحق في خليفته ولكن بالمقدار الذي لا يضغى على صفات الرعاية فيه لأنه بها ومنها تستند عليه في كل أمر من الأمور الكلية وعلى ذلك كان لزاما على من تحقق بالخلافة ان يكون ظاهره خلقا بحيث لا ينكر عند الرعاية لانه ما ظهر ظاهر الا بظهور الحق الظاهر فيه ومتى ما انكر احد ظاهر الخلق فقد انكر ظاهر الحق كما أنه متى ما خلى باطن الظاهري من الخلق وعري من الحق كان حجابا للناس دون الحق فاحرصوا بنية على أن تكونوا بالحق في الخلق على ظاهر البنية البشرية تكونوا وقاتا للحق في الذم وإياكم وما يعتذر منه أبنائي فإن الاعتذار لمزة من كرامة النفس وعزتها وقد ذم الحق المعذرين فاحذروا أن تكونوا في معرض الذم بالاعتذار خصوصا الاعتذار عما يجلب لكم الخير ويدفع عنكم الشر في طريق الحق فاستانوا بني عن العذر ما استطعتم لأن الاستغناء عن العذر أكرم وأعز من الصدق به واحرصوا بني كل الحرص على أن تعاملوا الحق بالحق فإنما سوى الحق هو الباطل والباطل هو السلوب والسلوب في حقيقته عدم لأن الحق ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فمن تسقط الباطل ليعامل به الحق ومن تحر العدم ليعامل به الوجود فهو بني ممن عموا وصموا ثم عموا وصموا عن سبيل الله فكان من أحفاد القردة والخنازير الذين عاملوا الحق بباطل الكذب في تلقي أوامر الله فتجنبوا بنية سبيل الرياء في معاملة الحق لأنه لا يقبل إلا الصدق ولن يكمل صدق احدكم في معامله الحق الا اذا قام مقاماتها الثلاثه واولها مقام معامله الظاهر وهي معامله تقتضي الظهور في اداء كل عمل فرضه الحق على عباده والسير بين عباد الله بالحق الظاهر فيهم وهذا بالضروره يملي على من تحقق به ان يكون ظاهره صدى لباطنه وترجمة صادقه لما يجول في قلبه لان الحق في الظاهر والباطن واحد فهو الظاهر والباطن فاحذروا بني أن تعاملوا الحق بالحق في الظاهر والبواطن ملأ بالباطل فإن من فعل ذلك فضحه الله على رؤوس الأشهاد ومن لم يفضحه استدرجه من حيث لا يعلم وأملا له في كيد متين لا تخترقه أحابل مكر الباطل حتى إذا أخذه الحق أخذه أخذت عزيز مختدر وأحذركم بنيا أخذة الله فإنها رابية وثاني مقامات المعاملة معاملة القلب الباطن للحق الباطن فيه ولن يتاتى لقلب ان يعامل الحق الا اذا عرفه ولن يصل القلب الى المعرفه ما لم يصفو ويجلو ويشف ولن يجلو قلب ويرق ويصفو إلا بالعزوف عن الدنيا وليعزف قلب عن الدنيا إلا إذا علت همته عن مصاحبة الكونين لتصل إلى معرفة العلي القدير ومتى عرف الإنسان الحق في علوه افضى به ذلك إلى معرفة الأشياء على ما هي عليه ومن عرف الأشياء على ما هي عليه سكن لمجال الاقدار وتبين الحق في جميع الأحوال فلا الصحة تضغيه ولا السقم يشقيه لأن القلب المعلق بالله لا يألم ولا يضغى إذ أن معاملة الله بالباطن تعني اليقين الصادق بحكمة الحق الذي يجب أن يطاع طاعة لا تردد فيها ويتقى حق تقاته التي قدر لعبده حتى يوفقه الله إلى الاستقامة على الطريقة الوسطى والشرعه الواضحة والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها من ظهرها لم يعد يخفى عليه شيء حتى أنه لو كشف عنه الغطاء لم يزدد يقينا وثالث مقامات المعاملة بنية معاملة السر، ولا يدرك هذا المقام إلا إذا سلمت معاملة الباطن، وتطهر القلب من كل دال وصفى من كل ران، حتى عاد. شفيفا نقيا يسمح بمرور أنوار حقيقة الحق لتنعكس على مرآة السر فيه إشارات إلهية وحقائق عرفانية يتوصل السر النقي الزكي بها إلى معرفة ضروب الإلهام والخطرات واللمات ومتى أدرك السر ذلك كان على بينة من خفي أحكام الحق وبانت له شدة مكر الله ومتانة كيده فبات حذرا من الله يخافه في كل خطره ونفس لعلمه بمقتضيات التأدب مع الحق في معاملة الاسرار فهو يخشى الله خشيتا علم الأمر على ما هو عليه وقد صدق الحق إذ يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء وتجنبوا الكبر أبنائي في هذا المقام فإنه يزل بصاحبه إلى قيعان السلب ومهاوي الصغار اللهم عليك توكنا وبك اعتصمنا وإليك توجهنا فاكفنا ما أهمنا ما جهلنا وما علمنا وما أنت به أعلم منا حتى نلقاك سيدي وأنت عنا راض يا كريم